وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا ف ن ب ض و ا في البلاد هالمحيص ن م ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لِمَنْ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 بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه و أ د ب ا ر السجود واستمع يوم يناد ي المناد من مكان قريب الصيحة بالحق ذلك ي و م ا ل خ ر و ج و ا س ت م ع ي و م ي ن ا د ي ا ل م ن ا د ي ي من مكان ق ر ب يوم ي س م ع و ن ا ل ص ي ح ة ب ا ل ح ق ذ ل ك يوم ا ل خ ر و ج و موسوعه ا ل ن ا ا ل م ص ي يوم تشقق ا ل أ ر ض ع ن ه م س ر ا ل ك حشر ع ل ي ن ا ي س ي نحن أ ع ل م ب م ا ي ق و ه ع ل ي ه م ب ب ج ا ر فذكر ب ا ل ق ر آ ن فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف ى